بسم الله الرحمن الرحيم على حديث متواتر عنه واللي صار تكلم في كون هلال خرجنا من ترى في قلبي جنطال درع من ثقل لأن الكبرياء من صفات الخالق وليس من صفات المخلوق وهذا جاء في صحيح مسلم نحن على نبيه عن نبي فرأي عن الله عنهم ومن نبيه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إذاري ومنها زحني في واحد منهما ألقيته في النار ورواه ابن حباء وغيره في له ووجدتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخشر المتكبرون أمثال عدد يوم القيامة في سجن يقال له بلد يغشاهم الذل يغشاهم الذل الأحدين في عن التكبر والتجبر والتعالي والتعاظم متلاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلق الزمين فيطالب العلم في العالم كما قال الله تعالى الأرض أكبر منه في العامة ومحورا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة لا الله ولا يزكيه لهم حجاب قريب عائل مستقر هذا جمع بين الفقر والكدر لأنه من حالة الفقر يتواضع ومن حالة الغنى يقول بني غنى الى التكبر والتجبر فرسل جائزا لا هو مذنون لكن الغنى قد يقول به الى التعالي فهذا فقير يستقبل في, في نفسه وتأخص في قلبه تقول صلى الله عليه وسلم في, في الرواية قبلها او في أفس الحديث أنا قال النبي صلى شيء عليه تجري الغطاء ان تنسل ومعلك تطلب الحرام بل لا تنسل متأصل فيه ونسل لأن الشباب ما ظن الوجود أو الوقوع في الفرح جديوان الحرام فحينه يوجد هذا الذنب غالدة ممن بلغ من الكبر عزية هذا دليل على خب متأصل فيه نفسه. لذلك الإمام بن رحمه الله تعالى حين تحدث في كتابه الفوائد عن أرسال الكفر قال أربعة الكبر بدأ به بدأ به لأنه هو الدع الذي أخرج إبليسة من الدن أخرج إبليسة من الدن وآل به إلى أن ينتنع عن السجود لآدم قال الله جلعلا وابقلنا للملائكة اسكدوا لآدم فسجدوا إلا منهم؟ إلا إبليسة أبى وستكتا وكان من الكافرين والعيات الأخرى في الكاف وابقلنا للملائكة اسكدوا لآدم فسجدوا إلا كان من الجن. ففتق عن أمري ربه. سبب هو الكبب. <تصفيق> ولكن صحيح مستمح السهيل يجي صالح نبي عبد غريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا مر ابن آدم السلد فتجب فاعتذر الشيطان, الشيطان يبكي. فقال يا غيري أول من رأينه آدم بالسجون فسجد له الجنة، وأولثو بالسجون سأذين تليها النار. السكر هو الطبقين، السكر والحلبة والغواذ وكل شهوة. فالسكر يمنع القيات، السكر موجود الآن متعصل، في نفوس كثير الناس ولا يمنع من قبل الحق. وهو الذي يجعلهم يحصنون بغير ما أنزل الله وهو الذي يجعلهم يولون سفار وهو يجعلهم يظلمون ويعتدون ويبطجون وهو يجعلهم لا يقتربون من الحقيقة وهو يجعلهم بآيات الله ثمناً خليلاً الكذب والحسد والغضب والسهو، فكذب يمنع النصيحة، والحسد يمنع الخضوع للنصيحة ودلها، والغضب يمنع قول الحق والعدل، والسهو تمنع التفرغ العبادة. ولأن هذا ما ركن سهل عليه النصيحة، ولأن هذا ما ركن سهل عليه الخضوع للنصيحة ودلها، ولأن هذا ما الشارة سهل عليه التفرغ للعبادة ولن هذا ما ركنه الغضب سهل عليه العدل وطول الصبر ولا زوال الجدال من أماكنه من زوال هذه الأربعة عمن سلية بها الشجرة لأن هذا الشجرة طاهرة باطنة من الشجر ومن الشارة الخطيه والشارة الدائره ومن الريا ومن على الإعجاب وغير ذلك من أمراض القلوب لأن الله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى إلا من أتى الله بقلب صريح فالقلب الصريح هو القلب الخالب من الغل والريع والحسد والخالي من كل دغل يفسد سيره إلى الله جل وعلا بسم الأجل العظيم بسم وليس بالسد لا يقل قطرا ولا يقل عثرا على فساد القلب من الكبر لأن هذا المعجب بنفسه يرى أنه هو كل شيء يجيب ويذلك يؤدي العبادة يذنى بها على رب جل وعلا وينسى قضل الله عليه في تسير هذه العبادة ويؤدي بها الإعجاب إليه السعليك فمطيق الكفر هو العجل يؤذل إلى مستعلة وإلى اكتعاض في النفس وإلى إزدراع واحتقار الآخرين وليس معنا هذا لأنه قد يؤذل ربيعة لبعض الناس يتصور أنه معجل بنفسك في كلامه وفي طريقة العظيمة فيه وفي تعامل عن الناس ليس له المعيار معيار شيء في القلب يرى أنه لا فضلا على كل أحد لذلك من أقوال من عمر في فسق الله جل على لا يكون متقوقا يقول التقوى أن لا يرى نفسه خيرا من أحد ذر ذكر بارك البغض رحمته تعالى في السورة في أوائل سورة البقرة فعلاج ذلك أولا بالرجوع إلى الله جل على ومعرفة نحن صلّي على عباده وأنا أقول لا أرجتها من العدد فجايك إلى النفل الأعلى مخلوق الآن أعطاك مليون ريال لو أنه مخلوق الآن أعطاك مليون ريال ثم مليون أخل عشرة تأريل أعطيك اللي أعطاك مليون هدية هل ترى الناس تصلنا عليه؟ كواقعي يعني هذه عادي فالربوه يستحي يستحي يقدر, يستحي يقدر. يستحي يقدر. فإذن الله, الله أعطاك كل شيء هذا مثل تقريبي للأنهان بطر الله أعطاك كل شيء كيف تعمل عباد جزي على الله فتعجب بها والله لا أعطاك السمح أعطاك البطر أعطاك العقل أعطاك القدوعة التفكير يسترويك العمل هداك للعمل حيث تسرر ملايين ومليارات من هذه البشر يعبدون غير الله, الله. الله بنرجع جل وعلا فإذا لقد نرجع إلى الله جل وعلا ونعرض نحن صدر الله على عباده ولكن اتبقها للسنة أنه ما مع الله حق والي ولكن ما أوجده على نفسه يعني عبابي حق والي وكلا ولا سعي مدين وائعوا يعذبوا كمي عدلي أو نعبوا فبفضلني وهو الكريم الواسع ولا كان عزبه فبي عزبه فبي عزبه فبي عزبه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنك نفسي تقوارك وذكيها أنت خير من ذكيها أنت وليها وموليها رواه مسلم دعاء أنك بسم الله اللهم يسألك الهدى والثقى والعفاف وأرضنى فدع الإنسان يتذكر صبر الله عليه حتى يزول عنه بارس أمر آخر إذا صوت له نفسه بالإعجاب يتذكر أن الله أنعم عليه حيث يستروا هذا العمل دولة غيره يستروا هذا العمل دولة أنه يزول عنه الإعجاب أمر آخر يتذكر حتى بالعمل هنقوم لو ما قبل حتى بالإعجاب لا يحصل أن العمل يكون أكبر للدنيا وما فيها ولا يتبقى والذي يقول بعض السنة كم من عمل كبير تصغيره النية وكم من عمل قليل تصغيره النية إذا لا يجب أن يكون لحالة لا يقول اللهم حس النية فيه وعصل عملي فالعمل قد يكون أيضا في ظاهر مشروع لكن في طريقة أداء والقصد إلي غير مشروح يقول ذلك دنيا يصيبها أو مدهن فيها يناله فإذا أولي تحطف هذه الأرغمورة كيفون الشيئة كثيرة مهم جدا في هذا الباب لأن إصلاح الكروف. الكروف أول مطلق مهم جدا إذا نفع دائما إلى إصلاح باطن لأن المسألة خطيرة لأن يفعى الإصلاح ظاهر ولا مطلق يجب على كل مننا يعفي ألفية ويقصر إزارة ويسعد عن المحرمات هذا فرض لا يستعين بذلك أحد فإن هذا أمنا أوجبه الله بالله كل شيء أوجبه الله يشرعه طويل عظيم في أنف وضوء العرض الجعائرات إنه لتقوى لكن في شيء وراء ذلك لأن هذه الأمور لا يكبت على الإنسان ولا يشر على خطاء إلا حيث حقق في القلب دافع أو يدفع إلى التقوى والعمر الصالح وتطير النفس فإذاك إصلاح لبعض ربما تقول أعظم وذاتك بالجوز رحمه الله حين تحدد عنها لبسألة والنفس السلسين يعتنون ببواطنين أعظم من عناياتهم بالروائل مبارك مثلا كذلك يقول ثوب الوسخ أيهم أفضل تطيبه أنفع صلوك وتنظفه يقول الثوب الوسخ إذا طيبتها ما يعلق بالطيب وانت جرفت أي ثوب الآن أو غسرة أو شمال ضع في الطين لا تناسب العجوز. وقصت ذلك الغلب القلب إذا كتفي أمراض داخلية ثم تساتبت العبادات في فوق الأمراض ما تجعل من الذفعة بعض الأمراض لكن يقول حيث رمضت السوب وتهزد وترسل وتطيبه السيب يعلق الجديد والصوم النظيم كذلك القلب للصوم ثم وضع في هذا القلب ذكر وثريف وتشبيح وعبادة تستقر فيه القلب ويرى على العقل هذه اسمع يا خلاص وانا اسالهم يعني جت و كذا لا حرج من ذلك بعد صلاه الظهر وبعد صلاه أنت فدعوا ورس في مصر اللهم آتي نفسي تقواها وزكي انت خير من كان والدينها واحد الاخر من اسئله الهدى والتقوى والاتقاء الغنى بعد صلاه الافطار أو صلاه ايضا لا حرج من ذلك <تصفيق> <تصفيق> التنكيذ في القرآن التنكيذ في القرآن الحالة الأولى, الأولى, الأولى التنكيذ في الآيات وهذا محرم باتفاق الآئمة مثل يسمون الناس في الآيات من قصة قلب في السور وعلى نحو بين العلماء رحمهم الله تعالى لأنه ورد من صحيح مصدى من النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم قرأ ولكن بعد ذلك اتقر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترتيب السور كالموجود الآن في أولى الصاحب هذا مستحب تكون هذا هو الأولى والأفضل إذا صورة على صورة لا نقل ذلك المؤات لكن نقل ترى كما اتفق عليه الصحابة ري الله عنه والاتفاق الآن سمعناه مواجب متعين لكن قد يكون من دقاء الأفضلية والأولوية شكراً لكم في <تصفح> إذا كان يعني من الآيات استبارة الحفل من باب أطلب منه يقرأ من, من أولاً سورة من نصر السفل من آخر حرب الله أما أطلب منه ينكس الآيات مثلا يقوله آمن الرسول من الفرق الله أنه موت السماوات والأرض لا هذا أخر مشروع غلط الاستبار الحفل يغير اللفظ الذي تكلّغ الله فكذا يقرأ الحفلة ممكن يقتض به من أولاً سورة وصل أو الصورة إلى آخر أذلاء الخبراء حفظ الخبراء المواد أما تفسير الآيات تغير الله والآية التي تكلم الله سلبيات هذا غير من لا نفترض أن فضل بشيء غير غير مشروع نعم أي لو نطرح يعني تفسير الأصل عن الصلاة تحط الكل يعني الذي يعني مفصل لأنه بحقيقة لا يقصد لأنه في الحناة الفارض لأنه لا يوجد عليها التفريق بينهم سلام على كل يأكد نعم فأجار النبي صلى الله عليه الصحيحين يقول هل صرح لنا عقيل من رداء؟ هل صرح لنا عقيل من رداء؟ فحين توفي أبو طالب كان له أبناء من المسلمون منهم. فكان علي رب الله المسلمين فورد عقيل قبل أن يسلم ولن يرد علي لأنه لا يرد مسلم الكافر ولا الكافر المسلم فلذلك أنه قال هل ترك لنا عقيل من رباع فعلم أن هذا مما يجوش البيعه وهيبته وأجرته وانتفاعه بل من, من شخص له فإن كان عن طريق البيع أو عن طريق الأجاب أو عن طريق الهبة فدل هذا على جواز تأثير بيوت مكة وعلى جواز زيها وعلى جواز هبتها فمدل الإنسان اشترى ذلك بماله ولم تكن الأرض موقوفة أو لم تكنها البيت موقوفة أو مصروفة أو مخلثة أو مقصوبة فإن أجل ذلك وأما يثبت الإستثمار الأرض موقوفة منا الوقف العثمانية وثلاثة إلها ثلاثة جزء من السعاف ولا ببيع ولا فيه ااا الشراء إن هذا قد أخذها بغيره حليها بغير حقها عمله وجدنا رجل يبيع من المال ومن الأشياء التي أبيعها لا بيع شراء فالصواب إن هذا يدود اللي فتح كذا خوده من من شرع البيعه الأجار ومن من رضي في ااا ال الأجار بين البيع من حدث ومن ما دخلت مطلقا وهذا الأقرب إلى الشر نعم. نعم. كيف تأتى ثلاث مرات؟ الحالة, الحالة الله جل وعلا. فيكون في من اسمه مخلوق لما أضيف له اسم الخالق. كعبد الله وعبد العزيز وعبد سليم ونحلا يتم اسمه الربي. الله على فأنت شخص صغرت ما الربك ولا وهذا عزيز وهذا عبيد هذا عبيد لماذا ما لأنه ما الله صغرت ال لكن هذا جاهز بشرط ما يختفي ترقصا ولا احتقارا لأننا هنا عن الاح احتقار هو اسمكم مصطفى لا صراحة على حضرت فخرج العدل وجعله الله دكتا راكب أحد على قلنا تكبر احد على احد اما تريله اللي ادي ولا الثاني يقول التصوير وقع على الله عزيز وقع على اسم وعلى هذا محرر عند العلماء ففي من هل كان يقصد التصوير فانه يكثر بذلك لأنه يتنقص للرب جل وعلا لكن حتى أن العامة يعرف ما هو المعنى أصلا فالدارج الآن في لغة العامة عندنا في نجد وين عزيز وين كريم وين وين وبالطبع النظر العام بعد اسمه كريم يعني من احتسلم الذي تضيف إلى اسم الرب جل وعلا وبالتالي عامة للأسماء العامة أن هذا من الخطورة في مكان والناس ما الراب يجب تعظيمها وأعظم من ذلك يعني عطاً يعني وهذا كذا مثال الأسماء المشروعة المشروعة التي جاءت في الكتاب أو في السلة كلمة ثالث الصواب هذا لا يجب تصويرها لا يجب تقول المسيجد ولا يجب تقول المسيحد ولا يجب ذلك لا يجب تعظيمه لا تعظيما لجماله ربي جل وعلا وتعظيم المسلمين الشرعية سعولها ما يقف <تصفيق> وهو بعض العلم ما ينهى عن التسمية بملائك وطرات بعض الكتر المؤلفة في الأسماء الناي عنيس الملائك الاعتبار أنه إشار إلى تأنيف الملائكة ولو إن قاله الحقيقة كابر من العلم العاصرين إلا أنه غرار أولا الملائك ليس من أسماء الملائكة ولكنه مشتفات وحينا نرجع إلى لسان العرب ونرجع إلى كل مختصرة في اللغة كالصحاح نجد أن العلماء في اللغة يقولون ملائك جمع ملك وبالتالي لا حرج من التسمع بذلك سواء كان ملائك أو ملائك سواء كان ملائك أو ملاك، ولو ليس لا ارتباط بالملائكة لأن الملائك جمع ملائك وملائكة وليس ملاكي أو ملاكي فاخترف ذلك هذا يرجع لأبويا اللغة هذا لا حرق إننا نرجع لك باللغة لك يا لا حرق الوقت إن كتب عزيز الخريق إننا لست قال المشتركة يجيز تسمى الخارطة لا نعم قاتل رائع العزيز قاتل رائع العزيز, العزيز لكن لازم المخلوق يسمى باسم خالق أو يسمى باسم الله ونحن ذات الأسماء التي يحقص بها رب الله إذا كانت تحدئ مرداء في الخنجر قليلة أو الذهب يكون مقطعة فإن المستلاذ الذهب المقطعة فهذا لا حرج منه إذا كان يكثيرا وأما إذا كان الذهب كثيرا فهذا في اشتلافنا لأن الناعي عن الذهب هي الناعي عن اللبس وهذا لا يوجدش والناعي يعني يشغل في الإناء من ذهب أو من هذا لا يجرب وحالة كله يخلقون نترة خلافية إذا كان أكثر ذهبا أما إذا كان في قطعة من ذهب أو كان ذهب مقطعا يعني غير متناثر أي أو مقطعا بقعة هنا أو بقعة هنا كل كله ذهبا أو ليس من ذهب أصول فإن ذهب مقطعا فهذا جاءت الأدلة بجواجه ديبقى ديبقى أنا أقول سافر من أجل تجديد زمامه، لأنه أصلاً هذا من أجل في الطريق. ثم ورجع بلده. لا في الطريق. سلم رجل سافر ثم ما في الطريق. ثم رجع إلى بلده. وهو قد لزم الصيام والإنسان فلما رجع إلى بلد الجامعة زوجته هذا سجب عليه تسارة لأنه لم يفتر في الطريق في الطريق فما رجع له وجامع شيء أما حين وضيه لنفسه يصوب ودخل بلده فإنه حين دخل بلده واجب عليه الإنسان لأنه قد شاب فحين عليه فعلق به أحكام غيره من التسارة ونحوها نعم. من اللي صار يوقف أصلاً؟ من اللي صار؟ أوه لا. من اللي صار؟ والله صار له موليس آدم. صحيح. صحيح. ينوره الحاضر. يعني إذا وجد العكس والشرب الشرب أسرع. لا يا اخي لا او قضاء رمضان في غير رمضان قضاء رمضان في غير رمضان ثم جامع لا تجعلها تختار لان هذا حرمه الشهر لا لحرمه الصيام يا اخي لا تجد شراب لا لا ولا تجد التلاوة لا يتجد السجر ولا يتجد التلاوة ولكن لو انه كان على ظهارة وستقبل القبلة كان أفضل لكن هذا ليس بشكل إذا أخبر بالنعمة أو أتاو أمر يسره فعلى أي جهة يطر لله صائد. لكن لو يتدار وستقبل القبلة كان أفضل ولو جاء وقف وضع ثم سجد الله لكان ايضاً الطلوة أكبر لكن لو سجد لغير القدلة أو على غير طهار لا حرج من الله ابن عمر رضوه عنه كمثل البخاري عنه كان يسجد لغيره على القدلة واذا سجده تجدد عنده وإذا لو إنسان يعنيه في إسلام كيف يسجد لا تجدد لبا سجداً ولا كان عني صحابة عنه نبارك لكنه سجده أمر حصل له خير قلنا جونه عن خدداء الثلاثة هو خير والمحاوثاء الأمر يسره المنزل حدثه سبهيد كان يقول لله يسعى هل يسعى برشيك؟ نعم يكبر يكبر وإذا فرح في الخار الخار خلال يسعى فإن يسعى خلاق قوة من من الحضار في الحضار يصرف له الثفر لن تأتي جناور يصرف حفر في السفر وليس يجعل هذا خلاق أفر لأن له فالني أغرم أعتبر طيب عمر نعم عمد ماذا؟ أعلم عنكم في فولي الحديث الشوالي رحمه تعالى الذين عليهم الحديث في هذه الأبواب فشعبة وصفيانة وصفيانين ومالك وأحمد الشافعي والبطاري ومسلم عبي داود الترني المسائي وعبي داود آخر من الأمة هذا الشأن لا يمتنعون عن التحسين بالشوائد ولكن يضبطون على الباب في ظوابط متعددة ولذلك لا يراه في كلامهم أو تحسناتهم بالشوائد إلا طلة وحين يحسنون بالشوائد لا يقولون عن هذا الحديث يمحباً بشواهده لابنطر الصحة ولابنطر حسن وابنطر قال العلم يتهمون ان هذا جعل يستطرق طرقه وشواهده فقط الشيعة اللي ومحمد الحديث هذا العلم كله لخلط عدوله يمثون عنه تحريف الغالين وانتحان المنصرين وتعوين الجاهلين الإمام أبو دعود سأل الإمام أحمد عن هذا فقال هذا عبد الله أضيبونها وقال لا هذا هو الصحيح أعني نحن لازم أكبر من أولي حسن على حديث مقتدي، فلعل حسن بمجموعة طروق أو, أو الشواهد المتأخرون يتسعون في هذا الباب، ويرى في أكثر على حديث حسن فيه كلامه هو مساند الشواهد، وقد يلجئون إلى بعض كتب الغرائب، ينسبون الشواهد ويتبعون من كتب الغرائب التي ناسس معروف في عصر سلم. ثم يحسنون هذه الحديث التي قد تكون مخالفة للأصول أو مخالفة العقائد أو مخالفة روايات الشيخين وقد يأتيم زيادات لأنها أصول صحيحة ثم يحسنون هذه الزيادات على هذه الأصول أصوحية ولكن هذا النج معروفا عند أئمة السلبة ولكن توسع المعاصرون في قضية التلفيق حديقة الحديث وجمع الوزنين وهناك ثم رب بعضها لبعض إيجاد الحبيب المتكامل ولا يا ربي تكون عند أمة السنة فبذلك بعد التحسين بشواهد ذات معروف عند السنة يعني الإسائخ لكن ليس في الصورة الموجودة في العصر الحاضر فإذاك أقول لا يجد التحسين بشواهد الشرط الأول ألا يكون في العقائج لأن العقائج تحتاج إلى أحاديث صحيحة مستقلة بنفسها الشرط الثاني ألا يكون في الأصول سأتلك بصورة ثقية وصورة عقادية هذه كانت الحديث أصف في باب الطهارة أصف في الصورة لا أقبل الحديث الذي جاء بل أهلا إن لا يقبلون الحديث حديث الصدوك إذا جاء في أصل من الأصول ولا يتفرض لي الصدوك بل بعض العلماء يرد حديث الثقة الذي لا يعرض تفرض وتفرض ومر إذا جاء في الأصول الشرق الثالث ألا يخالف هذا حديث صحيح هذا لوقعه لثابت بسم الله عليه هل يستحق مشاهدانه او خلاف الحديث الصحيحه فكل من وضع ذو قال ان شاء الله لا قدر الله ولا فلا حسن عشان الرابع الا يكون في اسناد لاكن لا كدات ولا متك ولا يكون الحديث غلطا اذا ظهرت حيث الحديث غلطا ثم يحل سواد يا اثبات شاهد لهذا هذا الحديث يكون يحط عليه غلط لا يقبل مطلقا لا يقبله مطلقا. من النص من النصارى كان الضبط الوحيد، إذا فقط، كان ضبط، لا بتوالد ولا شيء. يعني حديثة، ولكن العلة نسيه حف. أما إذا كان من النصارة، أو العلة من الصغات. هو من المخالفة فيعتبر وجود في هذه الرواية ده ده الرواية كعدمها يعتبر وجود هذه الرواية كعدمها نعتبر هذه الرواية إذا كان الغاوط نافجاً عن صوت أو اختلاف السفير أو نحوي ذلك وبلا شك فيه يعني مخالفة بين المتقدمين والعصور وسطى ومتأخرين هذا الجامع بين المتقدمين والعصور وسطى الحق والفوارث بين العصور وسطى ومتأخرين ومتأخرين أخذ وصول أصحاب القرون الوسطى ولكنهم لن يقضوا بيش ولا وراعهم فالثلاثة المنهج بكله لكن في النتيجة حقيقة يختفق المعاصرون القرون فالاستراتيجيه تهدف بطريقه تحقيق الوصول الى النتيجه ويستحدون <تصفيق> في النتيجه ويرغبون في ان النتيجه تكون هذا القرار سيتم اول وقت على الترند روايه انا منقره في الحديث الصحيحين يقول هذه الزياده ثلاثه الجمهور في اول وقت افضل من واصلت يا أخينا أصلت لأن صار في أخر وقت لا يجوز بدليل الحين في مسلسل أنس صلى الله عليه وسلم سرت صلاة المناجم سرت صلاة المناجم يجلس يقف ع الشمس حتى ذكر بين قرن شيطان يصور بنفس المقصود الحين هذا الفجر هذا غلط هذا حي يعدي الصلاة على العصر نقول صلى الله عليه وسلم قام فنقر أربعين قام فنقر فهذا دليل على أنه أتب حين أخرها ومنها دل الله على الآن قلص الله على الثلق ووقت العيشة ما لم الليل إذا انتشد الليل ليس وقت ضرورة وليس وقت اختيار فبالتالي الصلاة في أول وقت هو الأطوى بدليلنا الصحابة حين كان عمر عليزي أول موالي شلاة كان أخصى صلاة الظهر كما جاء في الإيواج إلى الساعة الثامنة في أيد فالآخر صلى الله عليه وسلم هو الثانسة جي هذا الحديث الموقع عليه الصحابة فكان هو عجل بالصلاة فإن الصحابة نرون داء الصلاة في أول وقتها إلا ما جاء الدليل به صلى الله عليه وسلم أبردوا بالدور, أبرد بالدور. فهذا يزيل على شعية تبرد الدليل الآخر تخير العجاء قال الله صلى الله عليه إنه لو لولا أن أشق على أمه ما هو الطابق بأول الوقت دخل الوقت بقدر ما يستطيع الناس من الوضوء وأداء الرواتب وفراسل لو, لو من و من القرآن يكبر هذا يعني الوقت الكافي بين الهدان والإقامة <تصفيق> والله الصحيح أن الزاهد لا تلزكاته إلا يدعو عدة التجارة سواء المرأة وضعت الزاهد للنجس أو للإعارة أو لكي ينسى الزاهد ولكي يحقظوا مالها ومن ما لا. عادة المرأة ذهد للتجارة فلزكته ولا قول الجمهور ومن أراد أي ذاته فهذا أحوط وأبرع من ذمة لقول الزماشر حول الجمهور سنال قد صناله من صدقاء ورئي السيئة والسيئة من مسألة فقد ذاهب الإمام أبو حريف رحمه تعالى إلى جزتات الحلي سواء كان ملبوسا أو معارا أو معدى للتجارة أو غير ذلك لحيث عنه شعيب عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مستكتان من ذات فقالت وفي يد زفتها لقتلة فلا أسرك أي يصورك الله بالتوارين منها ولكن هذا ضعيف في غير أغير من علّة علّى أن راح رحمه تعالى بالإرسال وعلّى أن راح رحمه في وأكثر من علّة فلن الصحابة القبرة وصريح نصا الصريح في وجوب زكاة الحديث لم يأخذ به أكثر وألعيمه ولذلك نأب أكثر الصحابة إلى عدم وجوب زكاة ولكن نفسه لدينا شكل مخلافية مشهورة فمن أكثر وجوب الثالث ولي فأسف عليها هذا رأيه اجتهاده والله إلى زكاة غير واجهة هذا وأنا حول أكثر الصحابة والتابعين والقوى دليله وده من شيء من بعد الاستيعاب والورع الله. كل and you have الله رب العالمين قال المؤلف رحمة الله تعالى ما جاء في المدي ونحوه المدي هو شيء أبيض لذج ويختلف عن المني فإن المني أصل وجود الإنسان ولذلك هو طاهر في أصح قولي العلماء وأما المبي فإنه نجس بقول الجمهور المبي توجب أبوءا إذا كان من أثر تفكير أو شار ونحن ذلك ما لم يكن مرضا والمني يوجب غسلة كثير من المؤسسين تختلط عليهم كثير من المؤسسين والمؤسسات تختلط عليهم الافرازات مع المذي والمني تنصح هؤلاء بترك ذلك مطلقا ما لن يحصل عندهم يقين أوضح من الشمس رافعة النهار إذا كان عند المرأة وسواس كلما أصبحت رأت الإفرازات هذا ليس بمني ولا مذي ولكن إذا قد رأت في منامي قرين على النوم مني وما عدا لأسفت لا لذمتها ومن ذلك الرجل الذي عنده وسواس لا ولا يبحث ولا ينظر لأنه يقول به للوسواج لأنه يقول به للوسواج ثم أن ما أمر بهذا إذا فبغ وحصل اليقين لأنه أنزى لأنه نظر أو لأنه فكر فأنه يرسل ذكرا ويتوضى قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزى كنت رجلا مزى مزى أصطرق مبالغة كثير المدينة وكل ذكر يمضي. المعلمة المسهولة في الرجل فاستحيي تنأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني ولكن علي لن يلعى التعلم فالإنسان يستحي يبعث من يسهل أما كان يستحي ترك التعلم فهذا غلط، الله يقول فاسأله على الذكر إن كنتم لا تعلمون والسؤال عنا يجتل مما يتعلق بمور العبادات هذا واجب ولا يعذر أحدهم لتركه ولا يعذر بتونية السحي لن يستطيع يبعث من يسأل عنه فالسحي يتنفر وخلي مكان إنتي مني لأنه زوج فاطمة فاطمة يحب حب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه سفيت بعده بالستة أشهر صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه فأمر المقداد أن يسأله وجاءت بالطرق المعادية لو كان حاضرا سمع الجواب فقال فيه الوضوء هل أم لا يتوضأ؟ في الرواية يقص ذكره ويتوضأ في الرواية يتوضأ ومن الله ترجيح يتوضأ ومن الله ترجيح للرواية أن يتوضأ ثم ينضح قبل بعد الوضوء ولكن الوضوء لا تفيد التغطيب على الصدق. جاء زيز وعمر. لا يعني أن زيز قبل عمر. الله لا تفيد السرتيب. نستفيد من هذا أن المذي نجس. وأنه يجب غسل الذكر لازم يزم الزكر كله. هو رأس الذكر اللي يخرج منه المدين هو الوضوء. إذا أراد عباده. ومع أصاب من الملادس ينضح نضحه ومن كان عنده مرضى. وبيه سنفت أول فلا لا له لا جه الآخر. قال ابن زيد: شو في رسول الله صلاة رقد. يخيل إليه أن أجد الشيء فلا يجده. فقال حتى يسمع أنه يجد. فقال: إن صلاة صر حتى أسمع صوتا أجدر لها. هذا حديث أعظم دواء لمن به داء الوسواس. ويوخل من هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله وإذا تطرق الشك إلى اليقين يجب الإعراض عن هذا الشك شو كيئ لنا للسلام كيف الصحابة يسألون عنه عليهم؟ وفي فؤال العلم والاستفادة منهم تعلم بأن الماء لا يولد عالما والعلم للتعلم والحلم للتحلم وبعد وجهان يتلاعب الشيطان يقول أغشى أتعلم فلا أعمد يكون عدا بعشة الجاهل فقال لهذا الجاهل أنت تتوسد العلم خير من أنت تتوسد فالعالم الذي عنده تقصير خير من الجاهل الذي لا يعمل بعلمه أو يعمل بعلمه. لأن العالم ما كان عندهما تقصير. ما دامنا خير يغلب شر هذا العلم حقيقة مصلحة راجحة. لو بحاجة إلى علماء ولا فقهاء ولا دعات وإلى مصلحين يعلمون ويرشدون ويبينون ولا هذا العلم باقي ما دام العلماء يعلمون والطلبة يتعلمون. شكي إلي أنه يخيل يجد الشيء فلا يجده يعني مجرد ظن أنه يجد الشيء فلا يجده طبعا ضربتنا بقاعدة وأعطتنا بقاعدة في هذا الزباب قال حتى لا إليه ولا يقطع صلاته حتى يسمع صوتا ولتضرق إليه حكسك هل سمع ولا يسمع نصر لأنه ما سمع حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة أن لك يشمها لكي كان يشمها فلا يزبع هذه قاعدة مطلقة. أنا اليقين لا يزول الذي يقين. والشخص الذي يأتي وينتاب اليقين لا يقين. لا يعتنق شيئاً. دعري عرض عنه. والله وعليه. ما خبر السفلى لا. في شوال نعم. مختصة؟ لا لا. المادي لا نجلس وشدي والذو نجلس مختصة. والدعيه لأنه إذا صابها تأويهم ونحن لها. هل الجسد بالباول من بأن الجسد عندها بدوودة من نعم يا من الماء؟ نعم داود من نعم. نعم ورد روالي عند وذكر ويتوضع رواية شاذة رصد أن ينشاج عند أبي نعم والله نعم صح البواث سديد الذي يأخذ منه الدم ونحن من ذلك يلحق منه سلس بوله المسلحاضة وأنه لا يجب عليه وغول كل صلاة لأن الرواية توضع لكل صلاة المسلحاضة شاذة وضعت شذولة في, في بيان موجود في موطعي ودخل ما توضع نتحدث أنه بمعاوية وأن هذه الرواية عن عشام المعروة وأن حفاظ يرون خبر عن جعفر عن أبي عن عائشة ولا شيء توضحه لكل شيء رواه النسابة وذلك لأخر بها مالك وأعله بشدة لمسلس صحيحها وللمسلمين النساء وجماعة الحفاظ نعم ما اسمع بي. فيا عالج وصلها القليل يعترف عنه ولا ندم الصحيح الندم هذا ليس مناجس ما في دليل على جاسته ما على هذا أن الصحابة عليهم في المعارك صلوا بالدماء في مقارب الصني جاء في بخار معلقة صلوا بالدماء ولاذي سار سدوا ليس ذي أقل عذرة من أصحاب المعارك لأنه يضرب ناسيش على وعنده قلة ثياب عنده قم الذي عنده ساعات ثياب ويستطيع يغير ولا يشفع عليه لكن لا غيره وده حاض هذا أقصى حظه ولكن قد يضرب ناسيش عليه ورسي ذكر مسافرا أو في وقت معركة غير ذلك لا يشك أنه يترحص ويصلي ليالي القياد ولسين اللي بيقول سير تكون النقطة والنقطة معيق ولا الدم كثير ولكن لو يوجد حتى كان الدم كثيراً المسعود ذبح تزوراً وصل ب الدم وكان كثيراً أيضاً.